غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتل عند الله أن ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص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 فَلَمَّا جَاءهُ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ وَهُوَ يُدَاعِي لِلْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 الله كما قال عيسى بن مريم كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصارين الله قال الحواريون نحن أنصار الله فأمن الطائف.